بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل عن كلمة بنسمعها كتير في حياتنا لكن للأسف مش دائما بترنف ودنة بننساها وبتروح مننا كلمة اسمها الطقي الله موجودة كتير في القرآن وطول ما احنا مشين في الحياة بنلاقي ناس بتقول لنا الطقي الله الطقي الله اتق الله, اتق الله ايه ايه موضوع اتق الله اتق الله, الله جت في القرآن 285 مرة سدوا أكثر كلمة جاءت في القرآن واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا بني أدن كل للمؤمنين وللناس أول آية في القرآن ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين للمتقين طب والجنة الجنة المعمول المين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين أعدت للمتقين أقوى الله إنك تخاف تخطئ لأنك بتطقي الله إنك تخاف تأذي حد لأنك بتطقي الله إنك تخاف ترتشي لأنك بتتقي الله تقوى الله معناها مش محتاج عسكري على دماغ كل مواطن لانه هيتطقي الله لانه حيبقى فيه قاب زاتية اسمها اتطقي الله شفتوا عن ايه الله مش هتضحك على ابوك ومك لانك هتطقي الله رغم ان ابوك ومك مش هيقدروا يكونوا واقفين على دماغك في كل, ط... في كل حاجة مش هتعمل الخطأ الفلاني لانك بتطقي الله حتى لو المدرس ما شفكش مش هتغش في الامتحان لانك بتطقي الله رغم ان احنا مش هنعرف نجيب مرائب لكل الواحد على دماغه التقوى دي حاجة حلوة صدقوا التقوى دي عشان كده أكتر كلمة في القرآن هي الحل للدول اللي عايزة تنهض لأن حيبقى المواطنين هم عشان بيتقوا ربنا شفتوا الإيمان ممكن يخلي البلاد تنجح إزاي تقوى الله دي حاجة حلوة أنا عايز أحكي لكم قصة بيقولك إن كان في حاكم من الحكام ماشي بيتجول في السوق متنكر في زي تاجر علشان الناس ما تعرفش انه هو الحاكم بيشوف في السوق فلقى واحد قاعد في السوق محل عنده لوحات هو خطط لوحات فعد على الراجل صاحب اللوحات وقال له ايه, إيه, إيه احسن لوحة عندك هنا فطلع له لوحة عادية جدا بس مكتوب عليها حلو قوي اتقل الله له بكام دي قال له دي اغلى لوحة قال له ليه دي في لوحات اغلى منها بكتير وعليها مناظر طبعية قال له بس اللي مكتوب عليها هو اللي مغليها قال له بكام قال له بألف درهم ألف درهم دي اللوحات اللي أحلى بكتير 200 و 300 درهم طبعا مش هشتري سابه ومشي الراجل والد هز الراجل مصر إن دي أغلى لوحة مكتوب عليها أقل الحاكم راح وجيه راح وجيه لا الراجل مش مهزوز اتهز واتغاز من كتر مرات المصر الحاكم قال له هي اللوحة دي ليه غالية كده قال له لإن لأ إنتها كبيرة وقيمتها تتعرف بعد ما تشتريها راجل الحاكم حبي يعرف السر سد اشتغل لوحة ودفع الألف درهم وروح بها في البيت وحط اللوحة في أظهر مكان في البيت كان في مؤمر على الحاكم المؤمر من واحد من أعدائه اتفق مع حلائل الحاكم إنه هو وهو بيحلق له يعوره ويدخل بدل ما بيحلق رقابته بيحلق دماغه آسف يقتله ويموته الحلاء اتفق مع عدو الحاكم قعد بين يدين الحاكم المكان اللي بيحلق فيه قدامه اللوحة كل ما يقرب من دماغ الحاكم يلاقي اللوحة في وشه اتق الله حقتله اتق الله مؤامرة اتق الله اتقى الله تفاعل تفاعل تفاعل, تفاعل تهز المقص في ايده ترعشت ايده وقع المقص بكى حكى للحاكم ان كان في مؤمرة بس انا طول ما انا بحلق لك عيني على الكلمة اتقى الله قدرتش، الحاكم فهم يعني ايه الله وفهم يعني ايه اللوحة غالية اكتبوها يا جماعة علقوها في بيوتكم علموها لولادكم خطوها في المصالح الحكومية وفي كل مكان اتقى الله اقروا قرآن وتعلموا أقوى الله أسعده شكرا والسلام عليكم ورحمة